بَلَمَّا كَمِيعًا بِمَكْرِ جِنَّا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ رَسُلَتًا Whatever. i didn't ثُمَّ تَزَالُ عَنْ مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَا يَسْجُدُونَ دַقَّ حَطَّاحِينَ وَتَقُولُ سجن فتياني قال أحدهما إني أراني أحصر خمرا وقال طير منه نبئنا بتأويله إِنَّا لَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ